انشيد وين قبر يا حسين انشيد وين قبر يا حسين خلني اتفوق الغابر والهيام يجي للقابر خلني اتفوق غابري ويلي يا مجيئ القبر انشيد وين قبر يحسين حسين انشيد وين قبر يا حسين انا العقي لا ختي الغاري في المذبوح رد ياتينا شهد ويلقا اللي يجروح حناتي لنعاجه وغيده يتوي نوحي يتنوح انشيد على العيف كاسي ليقضي ومطروح لي راية ديية وتماية نية ينهاضي وحالي ينظر واليام يجيح في القابرة اتذكى عريب يومي الميشي في يوحي يفتح عري الجسد على الغابرة لا يمنش يفتح لما نهي وقت بلا عيتي وخفا لو بيدي يا ساعة ما فاركت امشي اشلان علي ايها قلبي اختينك في العابره واليوم يجي القبر قلفنا يا اخو يا ايب عيلي توي الاطفال وعن قبر يجي دا ينشي ايدي دا يمعي الهمال خليك عيدي شوف العيق ليب يا حيول جرحي السابي وجرحي ياي ما تلت تاب بيا عندي اعتاب هدي ما يتحالي الحياة سريعة واليا من جيتي القبر آخر عهد بني وبي نبي ابن أمي من شيبات لاري لا يشعر اخ يا يمي ليلت الشيطه والحاسره حير جايت ذا يمي وهل يوم يجي اش يضيع مني وهامي جرحي الشام ما يعال الها ضاي هو خايب رائي واليوم يجي في القابر تم ريح يثار بي القاضب في شانك موقعي في اوه وائل يا ام ابن ورجاني اقبيل خيدر ما اجتفى طب دي وانيب يتجسرح لنه ويطولي لسانه لو ما وجود راعي الزود شعمها ريحيت ليك يا يسرع واليوم يجي يا القابر نحتي وصيحه حال ما وقيفي شايب الرايا وانا لشيفي غير راعي هاي النواس رتكي تعايل حالك يا يا يا بيل فاضل فرج اصبعي في الناس من ناديت وترا جيت اعرف كيفي وقادر قول يا ما جاي اطيل وين امشي جبر يا حسين امشي يد جبر جبري خلي يتفى جيل غابر وليا ماجي خلي